فسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَوَانَهُ وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَّ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إلا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن كفّر عنكم سيئاتكم نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا وما فضل الله به بعضكم على بعض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 الرجال قَوَّامُونَ على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاع فَلَا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفت بَيْنِهِمَا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها أي يريد إصلاحه يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً